بوك تو چتيرسة إبت خمسة وأربعون وف كينوتو في السينما نية إسكامي تأتيدم نكينو نريد الذهاب إلى السينما نريد الذهاب الى السينما ناس دعوا حب اليوم يعرض فيلم جيد اليوم يعرض فيلم جيد فيلمه совсем جديد تماما الفيلم جديد تماما къде е касата? Ей, не шубек от Ей, Има ли още свободни места? Хелмезеле тужеду Амекенхалия? Хелмезеле тужеду Амекенхалия? Колко струват билетите? Бикъм Тевекер от Духул? Бикъм Тевекер Духул? Кога започва представлението? Метаябда Олард? Метаябда Олард? Колко време продължава филмът? Към ядумл филм? Към ядумл филм? Може ли да се запазват билети? Хелюмкино Хажису Тевекер? Хелюмкин Хажис Тевекер? Би хискала да في الخلف. اريد ان اجلس في الخلف. Би хискала да في الامام. اريد في الامام. Би хискала да اريد ان اجلس في الوسط اريد ان اجلس في الوسط فيلمت بيش كان الفيلم مثيرا كان الفيلم مثيرا فيلمت نيبش لم يكن الفيلم مملا لم يكن الفيلم مملا كم филмът беше по لكن الكتاب المأخوذ عنه الفيلم كان أفضل. لكن الكتاب المأخوذ عنه هو كان أفضل. Как беше كيف كانت الموسيقى؟ Как бяха актрисасите? كيف كان الممثلون؟ كيف كان الممثلون؟ إما هل كانت هناك ترجمه حوارية بالإنجليزية؟ هل كانت هناك ترجمه حواريه بالانجليزيه؟ ز www.book2.de